بسم الله أ ح م د ه و أ س ت ع ي ن ه و أ ص ل ي و أ س ل م على خير خلقه سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاءات ا ل س ا ب ق ة إ ل ى تعريف معنى بسم الله الرحمن الرحيم ثم انتقلنا إ ل ى س و ر ة الحمد أ و ف ا ت ح ة الكتاب فقلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إ ل ى آ خ ر ا ل س و ر ة ونحب هنا أ ن نلفت إ ل ى أ ن ا ل ت س م ي ة اشتملت على اسم هو العلم لواجب الوجود وهو الله وكذلك الحمد لله اشتملت على العلم لواجب الوجود وهو الله فهناك باسم الله وهنا الحمد لله ونلاحظ أ ي ض ا أ ن ا س م الرحمن والرحيم و ج د في ا ل ت س م ي ة و و ج د أ ي ض ا في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إ ذ ن ف س ل ا س ه أ س م ا ء لله تكررت في البسمله وتكررت في الحمد وهنا أ ح ب أ ن أ ن ب ه إ ل ى أ ن تكرار أ ي شيء في ا ل ق ر آ ن لا نسميه تكرارا و إ ن م ا نسميه ت أ س ي س ا لمعنى جديد فهو في ظاهره تكرار للفظ ل ولكن سياقه يتطلبه من جهه أ خ ر ى فنحن نقول بسم الله حين نبتدا فعل ا ل أ ش ي ا ء إ ذ ا فبسم الله لما نفعل ولكنا نقول الحمد لله على ما فعل لنا إ ذ ن ففيه فارق بين الاسم يوجد بعد بسم الله وبين وان يوجد بعد الحمد لله فبسم ا الله اي الذي سخر لي ما لا قدره علي لي عليه فانا اقبل على هذه الاشياء لا بقدرتي ولكن بتسخير من سخرها لي لانها لا تدخل تحت طاقتي ولكنا حين نقول الحمد لله ننتقل الى شيء اخر فعلم واجب و ا الوجود وهو لفظ الجلاله ة ا ل ل إ ن م ا جاء هنا في قوله الحمد لله أ ي على ما فعل لنا إ ذ ا ف د ك فيما نفعل والحمد لله فيما فعل لنا والرحمن ا الرحيم ل ر ح م ن الرحيم هناك لها في السياق مدخل غير مدخل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم معنى جديد ازاي ل أ ن ك حين تبتدئ باسم الله الذي سخر لك ا ل أ ش ي ا ء ا لتنفعل لك بدون قدره قد لك عليها أنك تعصي الله الأشياء فربما استحى واحد أ ن يقبل على ا ل أ ش ي ا ء التي سخرها الله له وهو عاصيه فهو يطمئنك و يقول أ ق ب ل باسمي ولا تخف و إ ن كنت قد عصيتني ل أ ن ي رحمن ا ل رحيم ف أ ز ا ل وحشتك من ا ل م ع ص ي ة حين تقبل على ما سكر الله لك ولكن في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مزق آ خ ر ما هو المزق زاد هنا رب العالمين مش م و ج و د ة في ا ل ت س م ي ة ل أ ن هنا الحمد على ما فعل لك وفعل لك لتربيتك إ ي ج ا د من عدم و إ م د ا د من عدم و ا ل ت ر ب ي ة كما نعلم تعني ا ل س ي ا د ة و ا ل س ي ا د ة تعني ا ل س ي ط ر ة و ا ل م ل ك ي ة فقد يتوهم في ك ل م ة رب ا ل س ي ط ر ة و ا ل س ي ا د ة والقسو عليك كما نعهد فيمن نربيه ن ق س عليه م ر ة فقسى ليزدجر ومن يك حازما ف ل ي ق س أ ح ي ا ن ا على من يرحمه فليزيح من نفسك أ ن ا ل ر ب و ب ي ة من الله ر ب و ب ي ة فيها قسوه تناسب ا ل س ي ط ر ة في ا ل ت ر ب ي ة يقول لك ل انها ر ب و ب ي ة ايضا ولكنها فيها ر ح م ا ن ي ة وفيها ر ح م ي ة يبقى هنا مذاق ايه ماذاق اخر ثم انتهينا الى ان الحمد الانفعال ومعنى الانفعال تستقبل الاشياء ف ك ر ك ثم تستقر في وجدانك وفي قلبك عقائد ومعنى عقائد تعقد عقدا لا يحل بحيث كما قلنا لا تطفو لتناقش في الذهن من جديد م ع ق و ل ة هذه معنى ع ق ي د ة ثم تشع في كل جوارحك إ ش ع ا ع اليقين ل أ ن ما دمت تحمد فالحمد على ا ل ن ع م ة و ا ل ن ع م ة ليست لعقلك فقط و ا ل ن ع م ة ليست لقلبك فقط بل ا ل ن ع م ة لكل كيانك فما دامت ا ل ن ع م ة لكل كيانك والشكر على ا ل ن ع م ة يبقى كل ما يتمتع ب ا ل ن ع م ة لا بد أ ن ينفعل بالحمد والثناء وهذا هو معنى الذي قلنا تقشعر جلودهم مش ا ل م س أ ل ة بس في القلب ا ل إ ح س ا س ي لا ينضح القلب ا ل إ ح س ا س ي على كل الجوارح وقلنا ثم تتسع ا ل د ا ئ ر ة حين تتسع ا ل د ا ئ ر ة من جوارحك وكيانك وذاتك إ ل ى خارجك تكون ح ر ك ة ا ل ح ي ا ة حولك م ن ف ع ل ة بما استقر في ذهنك واستقر في عقيدتك على منهج الله فلا يصدر شيء أ ب د ا من الانفعالات إ ل ا على ضوء منهج الله الذي أ ق ر ه ل أ ن ا ل م س أ ل ة جاء عن ش ك ر للنعم الانفعالات في النفس حين يتعرض لها الشعراء يتعرضون ان محلا ه القلب ولذلك الشعراء لما يحبوا يصوروا لنا هذا المعنى حناخد منهم تصوير في معنى الحب ولنطرح اختلافنا في المحبوب حناخد معنى الحب انما بلشت هو حب س ع د ا حب ميه حب ل ي ل ة حناخد ب م احنا ن انفعال الحب واللي يختلف المحبوب عند الشعراء وعند ا ل ا ص ي ا ء يبقى ده لهم محبوب وده لهم محبوب انما الانفعال يكون واحد فلما جم عشان يصوروا هذه الانفعالات يجي مثلا واحد يقول ل ل م ح ب و ب ة او للمحبوب يقول له تقرط يعني البس قرط او تمنطق البس النطاق او تقبى البس القباء يعني تزين ب أ ي لباس شئت ت ق ر ت أ و تمنطق البس النطاق ده او ايه ت ق ب ع فلن تزداد عندي قط حبه يقول ا لحبيبه مش هتزداد يعني اعمل ما شئت فلن تزداد عندي قط حبه ليه لماذا قال له تملك بعض حبك ب ع د حبك كل قلبي ف إ ن تريد الزياده هات قلبك شيء من الانفعال انفعال في الشاعر ف ك أ ن قلبه ضاق ببعض الحب فحب نقله ان حبتنا زود ا ت ل قلب تاني بقى معدش ا ا عندي ا ه ل أ ن ده الحب ا ل أ د ن ى الحب ا ل أ ع ل ى مش حيبقى في القلب ده بس مش عايز قلب جديد بل يشيع ما في قلبه على ب ق ي ة جوارحه وتبقى كلها كي شاعر تاني ادق ش و ي ة وحب يدينا المعنى ده مش عايز قلب ه ولا ح ا ج ة لا انا اشيل قال له خطرات ذكرك ب يقول الحبيبه طبعا خطرات ايه ذكرك تستثير مودتي ف أ ح س منها في الفؤاد دبيبا لا عضو لي شوف لا عضو لي الا وفيه ص ب ا ب ة ف ك أ ن أ ع ض ا ئ ي خلقن قلوبا هذه الاشاعات إ ش ع ا ا ت هذه ل إ يلقي مثلا شعر يقول قلبي مثلا انفعل بالحب ا وبعدين انفعلت ف ا ض ه دموع ي ن ي مثلا يوم يديني جيئه القلب و ز ه ا ب القلب و غ ي ب القلب شوقي رحمه الله عليه لما وقال ايه ا ل ق ص ي د ة اللي بتغنيه ام كلثوم ولي بين الضلوع دم ولحم ده كلام صح هما الواهي الذي ثكل الشباب ماذا تسرب في الدموع قلبه تسرب في الدموع فقلت ولا م ع د ش لي ه قلب وصفق في ا ل د ل و ع فقلت ابا انفعال يشيع ثم يعود ا لانفعاله من جديد ما دام الانفعالات دي بتيجي كده تعمل القشعريره دي يبقى هو ده الحمد يبقى يجي العقل وبعدين القلب وبعدين يشيع على الجوارح وبعدين يشيع في الايه في الكون لما إ ش ع ا ع ا ت قلبي ا ل ح م د ي ة تشيع على جوارحي كلها وجوارحي تشيع على ح ر ك ة أ ع م ا ل ي ا ل ب ع ي د ة عني فيبقى ل ي د ا ئ ر ة من ا ل إ ش ع ا ع ا ت وغيري من إ خ و ا ن المؤمنين له د ا ئ ر ة من ا ل إ ش ع ا ع ا ت يبقى تلتحم إ ش ع ا ع ا ت الورود الحمدي ة على القلوب جميعها وما دام يبقى عندنا كرسي حمد يبقى الوجود كله ايه كله حامد حين يشغل الوجود كله بالحمد لا يجد الله كفاء له الا ان يزيده تصديقا لوعده لئن شكرتم لازيدنكم هنا في الحمد قلنا ان مستوجباته اما الفضائل في الذات شيء فاضل في ذاته فبيستحق أ ن تحمده وشيء له, فله له فضائل عليك له فلذات ض ا ئ عليك ل ف الحمد لله ذاته تستحق أ ن تحمد لانك انت لما ب تشوف واحد فنان يعمل أ ي ح ا ج ة ب تنبسط منه ت وتلهج ب ا ل س ن ا ء عليه و إ ن لم يعد عليك شيء إ ل ا انك انت اعجبت بالعبقريه بتاعته اللي ان تجد فربنا ل أ ن ه بديع السماوات و ا ل أ ر ض كان يستحق أ ن يلتفت إ ل ي ه خلقه ب ا ل إ ع ج ا ب والتسبيح والتحميد ل أ ن ه أ ب د ع شيئا على غير مثال يبقى ذاته تستحق و إ ن لم ينلني منها ش فكيف إ ذ ا نالني منها شيء ب س ي ا ل الربوبيه يبقى حاجه ت ر ب ب ا ل ك أ ن عالما من العوالم ا ل من ت ي تقدمك سينقص عن خدمتك ليه ل أ ن ن ا س ي ة بايدي هو أ ن ا ربه ملوش رب تاني عشان يعصيه عليك فاطمئن ي إ ل ى أ ن ي رب لكل العالم مافيش رب ح ي ع ص ي ولا للنعم ا ل س ا ب ق ة ولا للنعم ا ل ح ا ل ي ة ولا للنعم التي تنتظرك ب ا ل ر ح م ن ي ة و ا ل ر ح ي م ي ة ي ب ق ى خ ف مني بقى لاني مالك يوم الدين يرغب ب ق ى يا يا رهب يا يا رغب رهب رغب رغب حين يستحضر الحق ذاته بكل هذه الصفات اللي فيها فضائل ا ل ا ل و ه ي ة وفواضل الربوبيه و ا ل ر ح م ا ن ي ة و ا ل ر ه ب ة في قوله مالك يوم الدين يبقى إ ذ ن هذا ا ل إ ل ه علمنا أ ن هذه المقدمات مقدمات الحمد الحمد ا ل أ و ل ودي حيثياته ولكن هذه الحيثيات ستعطي شيئا جديدا تبقى هي ن ت ي ج ة للحمد لكنها تعطي م ق د م ة لشيء آ خ ر أ ن ا ل إ ل ه الغيب أ ص ب ح بكل هذه الصفات و ا ل أ س م ا ء حاضرا لديك و م دام حاضر يبقى لن يخاطب منك علمك الله أن ل ا تخاطبه بعد هذا الاستحضار الذي أ ح ض ر به ذاته إ ل ي ك الله رب العالمين والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين كلها غ ي ب ة كان يقول إ ي ه القياس يقول إ ي ا ه نعبد لكن قال اياك يبقى نقله من ي ن نقله من غ ي ب ة إ ل ى أ ن ه بقى بقى حاضر و م دام بقى حاضر يبقى يخاطبه بالكاف إ ي ا ك لكن كنت غيبه يا رب وجبتلنا ا ل أ س م ا ء دي فاصبحت ايه حاضر يبقى نخاطبك خطاب إ ي ه اياك نعبد قلنا إ ي ا ك نعبد دي ساعتها ترى كان يقدر يقول نعبدك أ ن ا قلت لكم ان ل س ا ء ه ما ق و ل نعبدك يبقى لا يمنع أ ن تعطف عليه ونعبد ه فلانا ونعبد ه فلانا ونعبد ه فلانا اعطيتك ما يمنعش أ ن ن ي اعطيت فلان وياك إ ن م ا إ ي ا ك أ ع ط ي ت يبقى ما فيش حد خدل ل ن ت يبقى معنى إ ي ا ك نعبد يعني ايه لا نعبده الا أ ن ت لا نعبده ولذلك ما نعطفش علىها أ ب د ا ساعات ما تشوف المفعول مقدم كده إ ي ا ك نعبد يبقى معناها افهم أ ن ه ا نعبدك ولا نعبده سواك انما لو قلت نعبدك قد تعطف عليها وتقول ونعبد فلان وفلان وفلان وفلان ما م ن ع ش العطف إ ذ ن ف إ ي ا ك نعبد منعت د ا ي ص ب ا ل ع ب ا د ة التخصيص ب ا ل ع ب ا د ة حين يخصص الله نفسه ب ا ل ع ب ا د ة نقول ل ط ب ا ل ع ب ا د ة دي م ي هي ا ل ع ب ا د ة ا ل ل ي انت عايزها منها ماذا تريد انت اعطيت فما مطلوبك من خلقك مطلوب ايه من ايه قال لك مطلوب من خلقي هو مطلوب كل صانع ماهر في ان يرى له ص ن ع ة تعجب ولذلك ربنا ما جعلش الحرف المواهب ح ر ف ا ل كلها ح ر ف ي ة في مواهب, بيسموها مواهب الهواء, الهواء يعني إيه؟ اللي عنده موهبه في شيء كده انما معملهاش حرفه ي و م ياخدها هاوي يعني مش عايزها هاوي يعني ايه عايز يطلع حاجه ج م ي ل نفسه يطلع حاجه جميله الله فلما نفسه يطلع حاجه جميله يقوم عايز يدي المنهج اللي يخلي الخلق بتوعوه الانسان يطلع حاجات جميله لكي تكون الصفات لها ايه كلامك طيب المهم نقول له ساعد حق سبحانه وتعالى وليعذرني كل السامعين اذا انا اضطررت الى ان اكرر في تفسير ا ل ق ر آ ن او في خواطري في حول تفسير ا ل ق ر آ ن بترتيبه المصحفي ان اكرر بعد ما اقول في العلاجات ا ل م و ض و ع ي ة التي عالجتها ط و ي ل ة فليس معنى انني اتعرض لشيء اقول لا انا قلت ذلك في كذا لك قول موضوعي في موضوع نتحدث عنه ولكننا الان نتكلم في الام فلا يصح ان نفوت في الام ما جئنا به في الموضوعات التي تفرعت عن الام ممكنش الام ممكن حنتكلم في نعبد يعني ايه معنى نعبد يعني ايه نقول له والله شوف نشوف عله ت كل شيء او سببه الناس حين يقولون هذا شرط وذلك جواب نقول ايه انت تذاكر يا غلام تنجح اين الشرط واين الجواب الشرط تذاكر والجواب تنجح الكل متفق على ان الشرط سبب في وجود الجواب ا ل م ذ ا ك ر ة سبب في وجود النجاح تبقى نقول له ذلك ظاهر العلم دي ظاهر العلم ح ق ي ق ة العلم مش كده ليه قال له انت تتكلم عن الواقع و أ ه م ل ت شيئا أ س ا س ي ا في عناصر ح ر ك ة ا ل إ ن س ا ن وهو الدافع قبل الواقع انت ل قبل الواقع د ا ف ع أ تقول إ ن تذاكر تنجح ذ ل الواقع إ ن م ا هو ذاكر لينجح ف ك أ ن النجاح انتصب في ذهنه أ و ل ا بكل مميزات النجاح ثم ذاكر ليحققه و ا ق ع ا ثم ذ ا ك ر ة إ ذ ن فكل شرط بين جواب واقع ب ع د ولكنه كدافع يبقى قبله يبقى النجاح كدافع موجود قبل ا ل م ذ ا ك ر ة وبعدما ذاكرت جاء الواقع إ ذ ن فكل شرط و ا س ط ة بين شيئين دافع ووقع انا ركبت سيارتي ل أ ذ ه ب إ ل ى ا ل إ س ك ن د ر ي ة ركوب ا ل س ي ا ر ة سبب وقطع الطريق سبب إ ل ى إ ي ه أ ن ا لما اركب بالفعل وروح يبقى الركوب ده سبب في الوصول لكن ده الوصول وجد أ و ل ا بدليل انني قلت له يا سواء جهز ا ل ع ر ب ي ة ووضبه فانتصبت ا ل غ ا ي ة أ و ل ا ثم جاء الشرط ليحقق ا ل غ ا ي ة بعد أ ن كانت دافعا صارت واقعا كذلك كل سبب وكل مسبب وكل ع ل ة وكل معلول ف إ ذ ا انتهينا بهذا الفك نيجي نقول قول الله وما خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون يبقى الله يبقى ع ل ة الخلق إ ي ه ا ل ع ب ا د ة تبقى ا ل ع ب ا د ة اللي حتوجد بعدين ولا الدافع على الخلق ا ر ا د ة ا ل ع ب ا د ة ثم يخلق لتتحقق ا ل ع ب ا د ة يبقى المراد الاعلى ايه في الخلق اولا ا ل ع ب ا د ة وبعدين خلق عشان تتحقق واقع يبقى ا ف ه م ا ل ف ا ر ق بين الدافع وبين ايه وبين الواقع نقوله انت حتعمل ل ع ل ا ومعلول ب ا ل ن س ب ة لدا افعال الله لا تعلل نقول له لا ه ل ت ع ل ل ع ل ة تعود عليه هو ب ا ل ف ا ئ د ة ولكن ت ع ل ل ع ل ة تعود على غيره ب ا ل ف ا ئ د ة يبقى هو خلق لنعبده عبادتنا مش حتديله ح ا ج ة إ ن م ا ع ا ر ت ن ا عشان تسعدنا وتنظم حركتنا يبقى لا مانع أ ن توجد العله بس مش لله يبقى أ ف ع ا ل الله لا ت ع ل ل ع ل ة تعود عليه ولكنها ع ل ة تعود على ا ل م أ م و ر ا ل م أ م و ر بالعباده هو العله ة م و إ ل ا فالله منزهنا عن العله ة يبقى ا ت بقى كده وما خلقت الجنه والانس إ ل ا ليعبدون إ ذ ن دي ع ل ة الخلق طب معنى ذلك يا رب إ ن ك بمجرد الخلق يعبدوك يقول أ ن ا لو أ ر د ت هذا القصر ما استطاع خلق من خلقي ان يشز عن طاعته إ ن م ا دي تثبت لي ص ف ة القهر و أ ن ن ي إ ذ ا أ ر د ت شيئا قهرت الغير ا عليه إ ن م ا ما تثبتش المحبوبيه لي و أ ن ا أ ر ي د أ ن أ خ ل ق اختيارا ليعبدني من شاء باختياره يبقى حين يجيئوني باختياره يبقى ث ب ت ت لي ص ف ة القهريه فيما لا دخل له فيه اللي انا عايزه يمشي وفيما له اختيار فيه يجيني بالحب يجيني يبقى إ ذ ن ربنا م دام خلق ليعبد نقول له طيب ما تعبد يعني ما, ما تحققتش ليه نقول له آ ه ل أ ن يجب أ ن تفرق بين عبده التي فيها منها عبد وعبده اللي حيجي منها عباد الخلق عبيد ل أ ن في أ م و ر ق ه ر ي ة تمشي عليهم غصب عنهم لا ر أ ي له حين يولد ولا كيف يولد ولا ولا ر أ ي له متى يموت مكهور في أشياء. تبقى متحققة في مين في الجميع منها ولكنه أي عبيدا؟ عبيد علينا بصفات القهر أيريدون عرضنا فأجرى في في في بصفات أشياء عبيد عبيدا عبيد علينا أشياء أن أبدا لا نستطيع أن نتحلل منها أبدا. ا د ي حققت ك ل م ة ايه عبيد. عبيد انما هو يريد ان يحقق ك ل م ة عباد مراده الشرعي ان يحقق ك ل م ة عباد ايه الفرق قال ك العبيد متساوون فيما يقهرون عليه لكن العباد م ن ط ق ة الاختيار فيهم واحد يشذ يقول لك لا مش ن طائع وواحد يقول انا طائع فالذي يتنازل عن اختياره في ا ل ح ر ك ة لمراد ربه في التكليف نقول له انت عباد انت منين من, من العباد انما كلنا ايه كلنا عبيد ولذلك شوف وعباد الرحمن من هم الذين يمشون ويقعد يقول صفات المؤمنين ا ل ك و ي س ي دول عباد انما الكل ايه يبقى فيما نقهر عليه في حركات ا ل ح ي ا ة علينا او فينا كلنا عبيد لكن فيما لنا اختيار فيه اللي, اللي يتنازل عن اختياره لتكليف ربه ب أ د ا ة خلف م ي ن في العباد ولذلك ح ي ق و ل لهم ك ل يا عبادي ما دمتم ب ي ت و ا عبادي ا لا ذ ي ن أ س ر ف و على لا أنفسهم تقنطوا من ر ح م ة الله ل أ ن ك م دخلتم في مقام ا ل ع ب ي د ي ة مش بس فضلتم م ق و ر ي ن لعبيد لا اختيار عندكم و ج ي ت و ليه الله يبقى إ ذ ن الذي ي أ ت ي ك بالحب وهو قادر على الا ياتيك يبقى هو ده العباد هو ده العباد طيب حين يريد الحق وما خلقت الا الجنه ل ا ليعبدون يبقى عايزهم إيه عبيد ولا عباد آه عباد ي ه م ع عباد يعملوا ايه الصفات بقى وعباد الرحمن بتكليفه يمشي و ت ن ا ز ل عن اختياره ولن إ ا أراد الله فلو أ ي ر غ م ن ا على شيء أ ك ا ن يستطيعه و ا ح د مننا أن يعني ولذلك قلنا إ ب ل ي س قال له إ ي ه قال له إ ل ا عبادك منهم المخلصين ا ل ل ي انت عايزهما اني ما عليهم دول أ ن ا خ ض ر ش عليهم دول وبعدين قوالب قلوب ربنا ربنا بالحب عايز عايز الدين في يخضح يخضح لأن قال لا إكراها مش ل أ ن إ خ ض ا ع القلب ده ي ت أ ت ى لمثلك يمسك ا ل ق ر ب ك وانت هو قوي عليك و ق و ل لك اسجد لي ا ابن الايه اتف بحياتي إيه؟ يقدر يكره ق ل ب ك ولا لا إ ن م ا ي س ت ط ي ع أ ن يكره قلبك ليقول لك حبني م ا يقدرش فلو اقرا ل إ ولذلك شوف ا ل ق ر آ ن بقى لما يمس هذه ا ل م س أ ل ة يقول إ ي ه فلعلك بافعم نفسك الا يكونوا مؤمنين إ ن ن ش أ ننزل عليهم من السماء آ ي ة فظلت أ ع ن ا ق ه م لها خاضع ي ه هو انا عايز أ ع ن ا ق أ ن ا مش عايز أ ع ن ا ق ان كنت عايز أ ع ن ا ق هكذا بدليل انني أ ج ر ي ت أ ع م ا ل ا ق س ر ي ة معدش بيستطيع ي ن ف ذ منها أ ب د ا الكافر اللي كافر بيا ب ج ر ي عليه أ ش ي ا ء كله ايه يبقى إ ذ ا أ ن ا مش عايز إ ك ر ا ل ل أ ن أ ن ا عايز الحب ف ا ل ع ب ا د ي ة ت أ ت ي بايه بالحب للتكليف ساعه ما يجي الحب ل ل ت ك ل ف يبقى إ ذ ن وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون دي ا ل م ه م ة ف ا ل م ه م ة أ ن نكون إ ي ه عباد لما يجي نكون عباد يبقى حققنا إيه حققنا محبوب الله منا ولما منبقاش عباد يبقى تحقق المراد من الله فينا ل أ ن ه لو أ ر ا د ن ا غير ذلك لفعل ا تركنا مختارين اذن بكل ما يحدث منا مش ولا إيه؟ مدام مختارين يبقى أنت ما عملتش حاجة غصب عنه. اللي سرق ما سرقش غصب عنه. انما بس عمل عمل هو ما、يحبوش. انما هو فإنه يقدر يسرق ويقدر ما يسرقش. يبقى لما يسرق ما خرجش عن مراد سرقش يحبوش يسرقش خرجش كده تاركنا الداله يقدر ويقدر كده ويدورها ويدورها ايه عنه عنه هو هو فانه الله لانه خلقه ولا ويدا... ودورها... ولا يدورها فرنجي. إيه اللي صالح لما ليه الساعة اللي اللي انت حاجة اختيار اذا انا اجيب يبقى يسرق يبقى يسرق عربي فرانجي ايه سرق جرى عن ابن غصب غصب بس هو حر انما أما اجيب مثلا للولد التلفزيون في البيت وبعدين أ ن ا أ ق و ل له انا جبت لك التلفزيون دي آ ل ة وهذه الاله آ ل ل ة ي ق ا ف ي ا ح لا ل ولا تستعمل حرام إنما ف يقال ماذا اللي هي ي فيها حلال ولا ح ر ا اسمع ما م نجبت ك ل ل البيت ت ف في ز أعايز ي و وهو وأنا ن منكم ما د ر و ش إ ل ا على الحاجات اللي لها م س ل وأزعل قيمي جدا اذا لقيتكم م عملتوه في برامج مش خ ل ي ع ة م ج ي اكلهم ب ا ل ت ل ف ز ي و ن الصالح لدي ولدي يبقى لما يدوروه على اللي تكرهه يبقى ما خرجوش عن م ن ا د ك انما خرجوا عن محبوبك فيه فرق بين تيجي تدي ل ا ب ل ك جنيه وتقول له انت حر انزل السوق وخذ الجنيه ده انا تبرعت لك ب ه و ه ا ب ه اللي على كيفك بس يسمع لو حقيس تصرفك و ح ك ا ف ك على التصرف الكويس و ح ع ق ب ك على التصرف الوحش لما ينزل يشتري ك ر ش ي ن يبقى خرج عن مرادك خرج عن محبوبك انما انت اديته وانت قلت له اشتري اللي فيه وانا ارتب صهب وعقاب、مم. يبقى اذن وما خلقت ه الجن والانس الا ا ليعبدون ل ي يبقى عايزين يبقى ع ي ب ا د نشوف بقى من الذي يحقق المراد المحبوب لله المؤمنون به لكن المؤمنين على قدر سواء من الاتباع لا برضو في في تصرف الناتج عن ا ل إ ي م ا ن في السلوكيات ب ي ت ف و ت ه م طيب إ ن هو اللي يبقى أ ح س ن اللي يبقى أ ر ق ى في العباديه اللي هو أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م يبقى إ ذ ا نشوف أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م ف ك أ ن أ ك ر م ك م يبقى فيه كريم على الله بس مش أ ك ر أكرم م يبقى ي ع ن ي ا ليس ل اكرم ت في في إيه في التقوى. يبقى أكرم. واللي بدت أدى التقوى أ و ا ل ل يبقى د أدى ت ا ل و بدون ز ي اكرم د ة يبقى إيه ي على الله ولذلك قالش أتقاكم ما قالش أكرمكم أكرمكم ت ق يناسب ك أكرم م يبقى ي أ ت ق ى وكريم يناسب إ ي ه تقي مش اذن فيها منازل ولا ل أ يبقى أ ع ل ى المنزله ا ل أ ك ر م ا ل أ ت ق ى طيب وبعدين أ ع ل ى منه إيه ا ل أ ن ب ي ا ء ل أ ن ه دول حتى معصومين المؤمنين مش معصومين يمكن ي غ ل ط ه م انما ا ل أ ن ب ي ا ء معصومين يبقوا دول بيحققوا ا ل أ ت ق ى خلاص كده طيب وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لما تيجي تحط في معيار ا ل أ ت ق ى من هؤلاء يبقى إ ي ه يبقى ق م ة ا ل أ ت ق ى يبقى من الذي حقق ا ل ع ب ا د ي ة ا ل م ر ا د ة لله في خلق الله كما يحبها الله محمد صلى الله عليه وسلم إ ذ ا فالذي يقول غ ا ي ة الخلق كله محمد لانه هو اللي حيمثل ا ل ع ب ا د ي ة ا ل م ر ا د ة لله هو هو يبقى ما خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون العباديه م ر ا د ة مش كده م ر ا د ة م ح ب و ب ة لله والذي يمثلها تقي و أ ت ق ى وكريم و أ ك ر م ثم ترتقي إ ل ى أ ن تصل إ ل ى م ر ت ب ة مين ا ل أ ن ب ي ا ء ف إ ذ ا جئنا لنقارن أ ك ر م ي ه و أ ت ق ى في ا ل أ ن ب ي ا ء نجد من ا ل ق م ة محمد يبقى إ ذ ن ا ل ع ل ة في الخلق يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه هو الذي يحقق العباديه ا ل م س ل م ا ل م ر ج و ة لله يبقى لما تسمع بقى ان أ ن ت ت خ ل ق ت والكون والدنيا يبقى إ ي ه ظنك يتسع لمقاماته صلى الله عليه وسلم تبقى إ ذ ن نشوف كده بقى نعبد ي ا ك نعبد يعني مش ه ن ع ب د غيرك ن ا ب د دي مصاريتها الخضوع ا ل خ ض و ع ل م ن ل واحد شوف, شوف بقى عظمه التشريح الكون ا ل م س ت خ ب بمواهب م ت ع د د ة وقدرات م ت ن و ع ة وكل م و ه ب ة لها ق م ة ولها دون ا ل ق م ة والى اخره وبعد ذلك ي أ ت ي الخالي من م و ه ب ة للموجود عنده ا ل م و ه ب ة ماذا يكون موقفه منه يبقى ده اعلى يبقى ف ي خضوع الله إ ذ ن لو كنا حنخضع لتميزات المواهب كان حيتكرر خضوعنا لبعض فيقوم ربنا يرحمنا من أ ن يتكرر خضوعنا لبعض ويقول اخضع لواحد بس يقوم يحررك من أ ن تخضع لسواه يبقى ضيق عليك إ ي ه خ ا ن ة ا ل ع ب و د ي ة يبقى دي عبوديه ة أوراسة او ل راسه حرية. ما لربنا ولا من اللي أكبر مني ل و ولا, ولا, ولا, ولا, ولا مش حريه ة ليس لست كذلك. يبقى كم إله لك في الكون. آه. اذن ل ك ن آه والسجود الذي تكتوه تكرهه من أ ل و ف السجود فيه نجاته ب ينجيك من ملايين السجود و ي ق ل ا كنت تعمل إ ي ه كنت حتفضل تعامل بس كده س ا ل وبعدين تقعد تخضع ع د ت لواحد ومش عارف إ ي ه وتضع املك فيه و ه و إ ل ى آ خ ر ه وبعدين تلتفت تلاقي فطس منك قال لا نعم إ ي ه ولذلك شوف ربنا بيعلمنا النصاحه وبعدين ت تعمل ايه لما تضع كل همك في هذه ا ل م س أ ل ة تبقى ا ل خ ب ر جات ولا لا ام قالك خليك ن ا س ح وتوكل على الحي الذي لا يموت ان كنت وضع بقى اتكالك على ع ج ل اتكل على دوما بس مافيش نعبد ا يبقى معناه هنعمل ايه هنعتز مش ننزل هنعتز بقى لانني بخضع لاله و إ ل ه له كل الحيسيات اللي قلناها دي وربوبيه و ر ح م ا ن ي ة و ر ح ي م ي ة ومالك يوم الدين وبعدين بخضع له علشان ياخد مني ولا علشان يديني هذا الفارق هذا هو الفارق يبقى زي ما قلت أ ن ا ك ل م ة ا ل ع ب و د ي ة طنطنت البشر كرهتنا فيه ليه ل أ ن ن ا لم ندرك منها إ ل ا ع ب و د ي ة ا ل إ ن س ا ن ل ل إ ن س ا ن فذكرهتنا فيه و ع ب و د ي ة ا ل إ ن س ا ن ل ل إ ن س ا ن زي ما قلنا تعطي خير العبد لسيده ولكن عبوديتنا لله تعطينا خير الله تعطينا خير الله, تعطينا خير الله تبقى ا ل ع ب و د ي ة ع ز ة ولا مش ع ز ة حسب نفسي عزا ب أ ن ي عبد ه يحتفي بي بلا مواعيد ربه اي وقت ن عايز ربنا الله أ ك ب ر ب د حضرته هو في قدسه ا ل أ ع ز ولكن أ ن ا أ ل ق ى متى و أ ي ن أ ح ب ه زي ما قلنا إ ن العزم من عظماء الدنيا حين تريده في شيء تطلب منه ا ن ت ق ب ل ه وبعدين اللي حواليه يوافقه ولا يعمله سدود ونوافق و يقولك ل حتتكلم في ايه ونوافق و يقولك ل الزمن كذا والمكان كذا ولما تروح له كذا بعزه المش عارف ايه يقف عشان ينهي ا ل م ق ا ب ل ة لكن شوف ربك بقى انت الذي تحدده الزمان وتحدد المكان وتتصرف في الوقت لتقطع اللقاء لا يمل حتى ت م ل ه ل ا يمل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 اللي عمال يعز في البشر فحين يخرجهم الى تخصيصه ب ا ل و ح د ا ن ي ة ب ا ل ع ب و د ي ة يبقى بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم و م د ا م بيرحمهم من عبوديتهم لسواهم يقول ك ليه لان دول كلهم صنعتي وسواء عندي س ما حدش يستزل لحد ابدا ونمو ج و د زي ما اي راجل ي ج ي يشوف الصغير ولا الضعيف ولا اولاده ويضرب ب ي ه ومحدش يهين واحد و أ ن ا إ مابقى راح ولا روح هنا ولا هناك و ا ع م ل ه ا بعض اللي انت عايزه وهو مابيروحش ابدا ولا أ نقيوم و م ا ب تاخد س ن ا ونوم ولا قال الحكايه ط و ي ل ة العرض دي يبقى عمال يعز فينا ولا لا إ ي ا ك نعبد نبقى اذن تخصيصه ب ا ل ع ب ا د ة رحمه لنا ولا لا تخصيصه ب ا ل ع ب ا د ة رحمه لنا عشان تتوزع طاقتنا في ما ي ن ت ك متتوزعش ا طاقتنا في الرعببه من بعضنا في الخوف من بعضنا في الكره من المتسلط واحد يتسلط عليها بقوته وعش كاره له يبقى قلبي مشحون ب ا ل ه فربنا عايز عالم صافي يبقى الصفاء ده مايجيش الا إ ي ه الا من حب إ ي ا ك نعبد أنت نخصصه ب ا ل ع ب و د ي ة كان القياس الفرد يقول إ ي ا ك أ ع ب د ط ب و إ ي ه اللي حشرك انت خ ل ك تحشر الناس وياك إ علمنا ربنا قال ا و ع تقول اياك أ ع ب د انحشر يقول إ ي ا ك نعبد قال ليه, ليه قال مصلحتك ليه قال لك ان العباد حيبقوا في عباديه ا ل ط ا ع ة متفاوتون قبولا ونصف قبول ورفض ف إ ذ ا انحشرت في مقبول قبلت ي معه يبقى ب ر ض و بيعلمنه و إ ن كنا مقصرين أ ن نحتال أ ي ض ا إ ن ن ا نبقى وعينا ي ل أ ن ن ي كنت قلت إ ن لما يكون فيه بيع وشروع وبعدين انت قلت للبائع انا هاخد ا ل ش ر و ديا بس ليا فيها خيار العيب ان وجدت فيها ع ي ب ق ايه ارده يقولك ل صح ا ل ص ف ق ة ولك خيار العيب لكن متجيش ا بقى تقول ت ع ا ي ا عم انا هاخد ديا واسيب ديا ل ص ف ق ة كلها ويا ب ع ض ه ا فاذا كان الله يشرع لنا ان ا ل ص ف ق ة مع بعضها ي و م لما نقول اياك نعبد وانحشر يبقى ا ل ع ا ط ل في الباطل واتخذ وياه إ ذ اذا إ ر أ ي ت واحدا ً أ ع ب د منك فاياك أ ن تغر منه ادعو الله له أ ن يزيد ل أ ن ك أ ن ت حتتاخد في ا ل ن ا تتاخد و ي ا ه وما تشوف ه ما تسخرش منه قل ده ده بيعمل لي ما يحمل عني ت خ ص ي ر ي ويمكن لما صلي وياه ر ك ع ة ولا أ ي ح ا ج ة ولا كده اه اذن ساعتها ترى عبدا من العباد مقبلا على الله م ا ت ق ب ل و ه زي ما ب ي ق ب ل و ه الناس ب ا ل س خ ر ي ة والاستهزاء ل أ ن ده هو يمكن الظل اللي انت عا ت د خ ل فيه و م ا ت ت أ ب ا ش أ ن تتواجد مع ا ل م خ ب ت ي ن لله ل أ ن لما تكون موجود وياهم ب ر ض و تبقى في ا ل ز م ر ة مش كده الحديث اللي يروح حضره النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول إ ن لله م ل ا ئ ك ة ط و ا ف ة فضل فضل يعني م ل ه م ش ش غ ل ة الا انهم ينزلوا ك د ه في الارض يتتبعون حلقات الذكر يعني المكان اللي ربنا بي بيذكر فيه فيصعدون فيقول الله لهم وهو اعلم بما كان أ ا ا رايتم لو ر ي ن قوما يجلسون في حلق الذكر ويعبدونك م ش عارفوا إ ه و ي ويحمدونك يطلبون جنتك قال أ ر أ و ه ا قال كيف لو ر أ و ه ا و ي س أ ل و, و ن ك أ ن تعطيهم من النار هل ر أ و ه ا قالوا لا م ا ش ف و ه ا قل كيف لو ر أ و ه ا ويطلبون كذا ويطلبون كذا يقولون يا رب كان فيهم رجل لم يكن معهم ولكنه مر هكذا فوجدهم جالسين فجلس معهم مش كان جاي أ ص د لله قال هم القوم لا يشقى جليسهم م القوم ش ق ل الله إ ذ ن ف ك ل م ة إ ي ا ك نعبد ا ل ج م ع ي ة دي بتفيد العبد وتفيده من ن ا ح ي ة أ خ ر ى لماذا ل أ ن ه لو قال إ ي ا ك أ ع ب د و إ ي ا ك أ س ت ع ي ن أ ب ه أ ن ه أ ج ا ب ه إ ل ى أ ن يكون عابدا ومستعينا حين يكون هو عابد ومستعين بالله ستصحح ح ر ك ة ا ل ح ي ا ة منه بالنسبه لغيره فمن المستفيد من هذا في الدنيا غيره وهو صحيح يستفيد لكن ك ي ف لكن سيشقى بضلال هؤلاء يبقى لما هو يبقى مهدي وغيره مش مهدي يبقى غيره غير المهدي سينعم بهدايته لان سلوكه من ناحيته هيبقى ممنصح لكن اللي مش مهدي يعمل ا ه وياه يبقى هو نفسه ي ش ق ع بسلوك غير, الإيه؟ غير المهدي يبقى قال له حتى ان كنت عايز اياك تبقى كويسه يبقى ل إ ي ا ك معبد عشان ت ع ب د ا كلكم وتبقوا مهديين علشان أ ث ر السلوك منهم يتعدى خيره إ ل ي ه و إ ل ا ف ه ب ك مهديا وهم غير مهديين هم يرتاحون من سلوكك ولكنك ت ت ع ب و يبقى من مصلحتك أ ن ت انهم يكونوا إ ي ه يكونوا عباد وياك إ نعبد يبقى متقولش ا إ ي ا ك اعبد متخلكش ي ف ر ض ا ن ي أ ب د ا ل أ ن خيرك مش ه ي ج ي إ ل ا إ ذ ا كانوا هم مهديين و إ ل ا يبقى المقلب فيك أ ن ت ماقلب فيك انت حتبقى كويس ولا تسرق منهم ولا تشتمهم ولا, تهنهم ولا تتعدى عليهم وهم يعملوا ايه اه يعملوا فيك كل ح ا ج ة يبقى انت لما كنت مهدي كتربح صفقتك عند الله انما حتتعب وياهم وانا عايز اريحك ا في, في, في اخرتك وفي دنياك ايضا و س ا ع ة يكون الامر كذلك يبقى كل الوجود منسجم في النفع كل وما دام الوجود كدا حيبقى كله منسجم في النفس نقوله نقول ما فيش حركه حتصدم ح ر ك ة أ ب د ا ل أ ن بقى التقنين اللي, اللي احنا نشبيه محوالجي ما يخليش اتنين يتصدموا قطرين يتصدموا مع بعض أ ب د ا ده جاي كدا نروح سكين الطريق ده وده يروح كده ح ر ك ة الوجود ايه ما, تتع... ما تتعاندش بل تتساند و إ ذ ا تساندت ح ر ك ة الوجود ولم تتعاند رضي كل موجود عن جمال الوجود و م د ا م يرضى كل موجود عن جمال الوجود يبقى به حمد تاني للرب الذي شرع لنا ا ل م ن ع ج الذي يحمينا من أ ه و ا ئ ن ا التي تتصادم يبقى ب ر ض و دخلة في ا ل ا دخله في الحمد اياك نعبد وبعدين صح ق و ي انظروا الى د ق ة الاداء الاعجازي في ان ي أ ت ي الله بعد اياك نعبد ب ا ي ا ك نستعين ايه اللي ليه ج ا ي ة دي قال لك ل أ ن ما دام اياك نعبد ولا نعبد سواك ستمثل ب ذ ر ة صراع في الكون للذين ي أ ل ف و ن أ ن يستعبدوا سواهم ليكونوا عبيدا لهم ولايحبوش المعاني التي تجي تسوي بين الناس و ي س ت ن ك ف منه اذن إ فسيحاربون المناهج الحق ومادام ح ي ح ر ب و ا المناهج الحق وعاده اللي بيبقوا بالشكل ده بيبقوا هما ا ل أ ق و ي ا ء والناس المنهجيين اللي ه م يعني م م ت س ل ي ن بيبقوا الضعفاء ليه ل أ ن ضعفهم إ ن م ا ن ش أ من اغتيال كسبهم اه نعم د ك ا يقوى ويعيص فعايزه يفضل ايه اه إ ذ ن ف ك ل م ة إ ي ا ك نعبد يؤذننا الله فيها ب ا ل م ن ا ع ة ا ل إ ي م ا ن ي ة أ ن ك س ا ع ة تخصني ب ا ل ع ب ا د ة س ي ت أ ب ى عليك الذين يحبون أ ن يعبدوا من الناس و م د ا م ح ي ت أ ب ع عليك ا ل ج م ا ع ة ا ل ي د ي ن يحبون أ ن يعبدوا من الناس ف س ت د خ ل أ و ل ا ل أ م ر في صراع إ ل ى أ ن تقوى هذا الصراع لا تخف منه شوف ا ل ح ق ن ة ا ل م ن ا ع ة ج ا ه ز هذا الصراع لا تخف منه فقط ا س ت ك م ل ا ل أ س ب ا ب ذي ما أ ع ط ي ت خلاص ولا يهولنك أ ن تكون دونهم أ س ب ا ب ا ف إ ن ك إ ن عجزت ا ل أ س ب ا ب لك رب تحتمي به فاطلب منه ا ل م ع و ن ة تبقى استعن إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ما دام يا رب حنخصك ب ا ل ع ب ا د ة المساله دي حتجبلنا إ ي ه صراع بين حق وباطل هذا الصراع احنا عندنا اسباب انما ص ا س ب ا ب ن ا هتبقى دون اسبابه يوم يقولك بقى اياك نستعين ك ل م ة اياك نستعين دي وضع دستور حركي في ا ل ح ي ا ة ايه د س ت و ر الحركي لاني لا, لا تقول استعان فلان بفلان الا اذا كان الذي استعان يعمل <تصفيق> اما اللي استعانه اعمل استعان, يبقى استعان يعني طالب الايه شي يبقى يعني عن طلب ا ل م ع و ن ة طلب المعونه, طلب المعونة هي أستنفذ أسبابه. يبقى استنفذ اه يبقى اذن اياك نعبد و إ ي ا ك نستعين ا قالت لك بقى ما تعودش、كدا. لا أ ع م ل إ ل ى أ ن تفرغ أ س ب ا ب ك لما تفرغ أ س ب ا ب ك و أ س ب ا ب الخصم الباطلي أ م ا م ك قوي م ا يهولاك ش ذلك ل أ ن أ ن ت متخصنيش ب ا ل ع ب ا د ة و أ ن ا أ ت خ ل ى عنك بس استنفذ أ س ب ا ب ك و أ ع د و ا لهم لم يقل الله أ ع د و ا لهم مثل قوتهم ولا مثل عددهم ولا مثل عددهم إ ن م ا قال أ د ي بس ما استطعت يسيب الباء عليه ن س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يبصرنا بمنهجه و أ ن يقوينا على تحرير حركتنا من إ ر ا د ا ت سوانا و إ ل ى لقاء آ خ ر إ ن شاء الله